اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من وصايا لقمان الحكيم يا بني ان من الكلام ما هو اشد من الحجر وانفذ من وخز الابر وأمر من الصبر وأحر من الجمر وإن القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام فإن لم ينبت فيها كله نبت بعضه مثل الأرض مشهاوي كلاوي. هذا المثل يقال في بيان أن الأرض لا تخرج خيراتها للإنسان استجابة لشهواته ورغباته وإنما فقط استجابة لما يبذله من جهد كبير وما يتحمله في عمله بمتاعب وآلهم والأرض مشهاوي دي ضربع كلاوي المزروعات العضوية يقصد بالمزروعات العضوية المحاصيل والخضروات والفواكه الخالية من المبيدات الحشرية والاسمده الكيماوية وغير المهندسة وراثيا هذه الأطعمة العضوية أصبحت حلما للجميع بعدما ثبت أن نسبة 30% من حجم المبيدات الحشرية تتغلغل في المحاصيل النباتية وتؤثر بشدة على صحة الإنسان ثبت أيضا أن المبيدات الحشرية والأسمدة الصناعية تستنزف التربه الزراعية وتقضي على الكائنات النافعة وتدمر بيئة الطيور والحيوانات وتلوث المياه التحول إلى الطبيعية دون استخدام المبيدات والمخصبات الصناعية قد يقلل من إنتاجية الأرض ولكن يمكن التغلب على ذلك بعدة وسائل طبيعية لتقويه التربه هناك اتجاه علمي حديث يسعى حاليا لهندسة المحاصيل الزراعية وراثياً دون الاعتماد على استخدام مبيدات او مضادات حيوية وهو الأسلم لصحة الإنسان عبد الرحمن الشرقاوي عبد الرحمن الشرقاوي رائد من أبرز رواد الشعر العربي الجديد وكاتب أديب تميزت كتاباته بالواقعية والالتزام بقضايا الوطن والمواطن ولد بقرية الدلة المنوفية في عام 1920 تخرج في كلية الحقوق وعمل بالمحامة ثم مفتشا للتحقيق بوزارة التعليم إلى أن تفرغ للكتابة والعمل الصحفي منذ عام 1956 ما. له عشر روايات منها الشوارع الخلفية قلوب خالية الفلاح الصعليك ورواية الأرض التي تحولت إلى فيلم من علامات السينما المصرية في ميدان المسرح عبد الشرقاوي أربع عشرة مصرحية شعرية منها الفتى مهران مأساة جميلة الحسين الثائرا الحسين شهيدا وطني عكا وعرابي زعيم الفلاحين في ميدان الدراسات له أكثر من عشرين كتابا منها محمد رسول الحرية أئمة الفقه التسعة علي إمام المتقين والفاروق عمر بن الخطاب في الثالث من نوفمبر 1987 انتقل عبد الرحمن الشرقاوي إلى رحمة ربه عن حوالي سبعة وستين عاما طرفة دعي أديب شاب لإلقاء محاضرة في أحد السجون ولما كان مرتبكا فإنهما كاد يخطو خطوتين نحو المنصة حتى سقط على الأرض فانفجر السجناء في الضحك، وهنا نهض الأديب بسرعة ليقول إخواني هذا هو ما حضرت اليوم لأقوله لكم إن الإنسان كما يمكن أن يسقط يمكن أيضا أن ينهض من سقطته خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر